وفي عهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فتتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفر وقبكم على سبيل ذلكم وصعتم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وَهُوَ جَنٌّ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ذَلِقَ قَائِرُ رَدِّهُمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُفَارَقًا فَاتَّبِعُوهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُونَ الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منه فقد جاءكم بيمة من ربك وهدى ورحمة فمن أظلم من من كذب في آيات الله وصرف عنها سنجزى الذين يصدفون عن آيات الله. العذاب بما كانوا يصدفون